بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاذا والقمر إذا تلاذا إِذَا جل وَاللَّيْلِ إِذَا سہ سم وَالْأَرْضَ عَمَّرَهَا وَنَفَخَ فِيهَا مِنَ الرُّوحِ فَإِذَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَ اس کو فَكَلَّمَهُ ذِفَارٌ فَفَتَنَ دَمَعَ عَلَيْهِ رَبُّهُ بِلَمْ بِجِنْفَسُوا غَاءَ وَلَنْ